واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فان لله خمسه وللرسول ولذين القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذن تم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد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 ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا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 وَإِن ذَيَنَ لَهُ مُشْلَ قَاُوا أَعْمَا لَهُم الشيطان أعمالهم وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ لِيَوْمَ مِن مَّاسِ وَإِن جَعٌُ لَكُمْ فَلََّا تَرَال أَثِيثِ أَثَالِنَكَ قَارَعَثِبَيْهِ وَقَا وَقَالَ إِ بَرِي أُم مِنكُمُون عَلَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ أُولَٰئِكَ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 والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب غَدَ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لا لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ لا كُلِّ مَرْوٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِنَّ تَشَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذكرون وَإِنْ مَا تَقَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَفِي ذَلِكُمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَدَقُوا لا لَا